وآتوا nisa, صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ولا la tu tu التي جعل الله لكم kumulati ja la la فيها kum pria, فيها لهم قولا معروفا.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 للذكر مثل حظ الأنسيين فإن كن نساء فوق أثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخل نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوهفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان يأتيانها يا منكم فأذوهما فَإِن تَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَابَ الرَّحِيمَ إِنَّمَا التَّوْبَةَ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصُّورَ أَبِجَاهَةً ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ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 ولا تعظلون إن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن إلا أيئتن بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتوا استبدال زوج ما كان زوج وأتيتم إحداهن نقيا طارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما نبيا وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض وَأَخَذْنَ منكم ميثاقا غضاضا Olataan kii humana kahaa baa, ukumina nisaa, illa makra de salaf, inna ukkana حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرض عنكم وأخواتكم من الرضاعة وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ikum warabaa, فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ komminisa, ikum warabaa, ikum komolla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 يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلنوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما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 والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليًا كبيرًا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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا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 Fakaji fa' idha' jittamia kun li' umma timbi xa' idhi' ua' jittamia bikalaha' ula' i xa' idha' ja umma idhi' ja الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ sula'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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ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 Amin بِمَا ma' nazalna musaddi kalli ma' ma' kummi ukobeli anna automisan Allah lai yagfiru an yushrak bihi wa yagfiru maadun thalik limen yashak ومن yushrik bi Allah faqad iftara isma'n aziima'a alem tera ila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 ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا هؤلاءك الذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَا تَجْدَ لَهُ نَصِيرًا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 بَدَّلْنَاهُمْ جُنُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهليا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن كَانَ كان سميعا بصيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ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 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أُنزِل إليك وما أُنزِل من قبلك يريدون أي يتحكمو إلى الطغوت يريدون أي يتحكمو إلى الطغوت وقد أمروا أن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 Summa, jaa, يَحْلِفُونَ jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa, jaa,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 ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا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 Mina nabiina, wassudirina, wassudirin, wassudirin, وَحَسُنَ wassudirin, wassudirin, wassudirin, يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فافر ثبات أو فروا جميعا وإن منكم لمن لا يبطلن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي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 ألم ترَ إِلَّا الَّذينَ قِيلَ لَهُم كُفُوا عِيدِيَكُم وَأَقِيمُ الصَّلَاة وَأَتُذَكَّر فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذَا فَرِيقَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَقْشَرُ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَة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 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك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 أَفَلَا al-kuruan, anawala-ukanamina, tiroirilla, ila a a a a a a a a a a a a a a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 وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنا وأعد له عذابا عظيما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 ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتعون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا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 فَأُلَّا إِكَ مَأْوَهُمْ جَنَّةٌ وَسَاءَتْ مَصِيرَهُ إِلَّا الْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُنَّ حِيلَتَهُمْ وَلَا يَهْتَدُونَ سبيلا. فَأَنَائِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ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 فَمَن يُجَادِلِ اللَّهَ عَن يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن أم يَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا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 إِيَّادَعُونَ مِنْ دُونِي إلَّا إِناثَهُ وَإِيَّادَعُونَ إلَّا شَيْطَانَ مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا أَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّنَّهُمْ ولا, وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَدِّلُنَّ آثَانا الأَمْنَعَ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ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 Man aslamma wadjaha huulillahi wahua muksinu, wattaba min lata ibarrahi mahanifa, wattaka da lahu ibarrahi mahadina, walillahi mafisamawati wa mafil alud, wakan allahu bi kun li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 وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحون والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسطة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 Moda bada bina bajina da dikala ilaha ulaa, iwala ilaha ulaa. Ja maiju pli lillahu, fana, taġi da lahu sabila. Jaa aiju halladina, aman kafirina, aulia, aman dun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 لا يحب الله jahra بالسوء من kauli illa من ظلم وكان الله سميعا intu vedu kajran, auto, huhu, auto, huhu, huhu, huhu, huhu, huhu,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 أولئك هم الكافرون حقا وأعددنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَتَانِ فَأَخَذَتُمُ الصَّاعِقَةَ بِضُلْمِهِ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 وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غلئيرا فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف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 وَقَالُوا إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ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 دون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سناتيهم اجرا عظيما ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده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 وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا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 لا يستنكف المسيح أي يكون عبدا لله ول الملائكة المقربون وَمَن يَستنكِف عن عبادتي ويستكبر فَسَيَحْشُرُهُم إلَيَّ جميعا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 دون الله ونيا ولا نصرا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.